عوض عن ياء المتكلم فالأصل يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله وفي الندى أبت أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتى عوض وقوله تعالى في هذه الآية لم تعبد أصله ما الاستفهامية فدخل عليها حرف الجر الذي هو اللام فحذف ألفها على حد قوله في الخلاصة وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا تجوز بالقياس ولذا يوقف على لما بسكون الميم لا بها السكت كما في البيت ومعنى عبادته للشيطان في قوله لا تعبد الشيطان طاعته للشيطان في الكفر والمعاصي فذلك الشرك شرك طاعة كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم كما تقدم هذا المبحث مستوفى في سورة الإسراء وغيرها والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان بقوله هنا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان كثيرة وقد قدمنا كثيرا من ذلك في سورة الكهف وغيرها كقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان الآية وقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية أي يخوفكم أولياءه وقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في ذلك في الدنيا فلا ولي له في الآخرة إلا الشيطان كما قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان تحقق أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك يعني ما علمه الله من الوحي وما ألهمه وهو صغير كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة عليها اثنى الله بها على إبراهيم وبين أنها حجة الله اتاها نبيه إبراهيم كما قال تعالى وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآية وقال تعالى وحاجه قومه قال في الله وقد هدان الآية وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم المذكورة في سورة الأنعام لا ينافي ما ذكرنا لأن أصل المحاجه في شيء واحد وهو توحيد الله جل وعلا وإقامة الحجة القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا في سورة الأنعام وفي غيرها والعلم عند الله تعالى قوله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا بين الله جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين ان ابراهيم لما نصح اباه النصيحه المذكوره مع ما فيها من الرفق واللين وايضاح الحق والتحذير من عباده ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبتي وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه قيل بالحجارة وقيل باللسان شتمع والأول أظهر ثم أمره بهجره مليا أي زمنا طويلا ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي الآية وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة قابله أبوه بالعنف والشدة بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم كلما افحموا بالحجة القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن اصنامهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون فلما افحمهم بهذه الحجه لجؤوا الى القوه كما قال تعالى عنهم قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار الآية وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم الآية إلا غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم هذا ما كان يسمح لنا به الوقت وسوف نكمل بقية حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته